بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يحيي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم Lahumah fi al-samaوات وmah fi al-ard, wahyu al-aliyul-ghaizim. Takaad al-samaوات ytafatturun fufuhiin, wal-malaikat yusabhiyun bihamdi Rabbi, wyaistaghfirun, wyaistaghfirun limanu fi al-ard. Alaa, innallahhu والذين اتخذوا من دونهم Allah حفيظ عليهم و ما أود عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتوزر أم القرآن و من حولها وتوزر يوم الجمع إلى ريب في فريق في الجنة و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 جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ Ala kum min al-Din ma'asabhi Nuh wal-ladhi a'upina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 Al-Fatihah Wahai mereka yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Aku akan menghantar kepada kamu orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang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 من لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يماعون في الساعه لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدَ لَهُ فِي حرثه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبَةٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الْدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَوْهُ بِهِ اللَّهُ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضأة الجنات لهم ما يشاءون عند ربه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 الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 له بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمة وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داء وهو على جمعهم اذا يشاء قدير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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما له مِنْ نَحِيس فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَذْقَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا صلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوفطن والذين إذا أصابهم البؤس mereka yang menang, dan jenazah yang buruk dan buruk seperti itu, siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka dia berada di bawah Allah. Tiada Dia yang menyukai ما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق هؤلاء كَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا dan sambil, dan teraahum yagratulanya, kashiin min azul, yanzurul min turf khafi. Dan yang aman, inna al khasirin yang khasir anfusuh, dan ahlihul jumal Inn al Zalimin fi عذاب مقيم و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله و يضلل الله فما له من سبب استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم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 وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُكُورَ أَوْ يَزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ